رزاة الوفود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا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 إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدع ويويد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وفرود بل الذين كثروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو مجيد قُرْآنٌ مَّزِيدٌ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ